بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا أتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين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 الذين يكيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند رب بِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى وَائِ فَتَْنِ أنهَا لَكُم وَتَوُّونَ أن وَيرَذَاتِ الشَّكَتِ تكُ لَكُمْ وَيُريد الله أَ يُحقَ الحَقْ قَبِكَِماتِ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 إِذْ تَسْتَوِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ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 هِذ غَشْكُمُّ عَسَأَمَنَْ أَمْ مِنهُ وَيونَزِلُ وَعَلَْكُم مَِ الستَّمَئِمَا أَن الليِيُطَه هِرَكُم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 أُرِيبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ وَنَان ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ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 وَمَن يُرِيدِ اللَّهُ بِهِ لا مُتَحَرِّفًا لِلْكِتَابِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح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 وأن الله مع المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا بُلَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّهُ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله اُمُ الْبُكْمِ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْهُ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وَلَمُ أَن اللهَّ يَعْسُ بَينَ المَءِ وَقَب وَأَن النَّه إلَِ تَقُوْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِيْنَ أَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ قُرُوءَ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُم وَأَن يَدَكُم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 واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر العظيم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 والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وَيمكُرونَ وَيم قُرُ اللَّهُ وَلغُ خَونِ مكِرين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَنزِلْ عَلَيْنَا غَمَامًا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 وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَاءَهُ إِن أُولِيَاؤُهُ الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً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 لمزَ اللهَّهُ الخَبِي سَمِ نَقطيبِ وَيَجَعَ الْ الخَبِي سَبَ عضَّهُ عَ بَعَظِم فَيَرقُمَ جَميَ عَم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين كل قول لا فاين انتهوا فان الله بما يعملون بصير وان Allah Mawlaikum Nirmal Mawla wa Nirmal Nassir Wa'a'lamu An-na-ma Ghanimtum Min الشيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنت الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلف تُمْ فِي الْمِيَادِ وَلَا كُلّ يَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بينه لِيَمْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَى عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ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 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ إِذ ظَلَمْتُمْ فَتُغِبُوا عَنْكُمْ غَشِيَّةٌ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وََّذينَ آممَنُون إِذَا لَيتُم فِي أَتَمْ فَسبُوتُ وَذكُر اللهَّهَ كَثيرَ ل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 ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط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 فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَتِبِهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ نَكَصَ عَلَىٰ عَتِبِهِ وَقَالَ إِنِّي إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْهَوَاءُ أُولَئِكَ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 فَلِكَ بِمَا قََّمَةْ أَدكُم وَأَرَّ اللَّ لَسَبِذ وََّمِ للَِّابيد كَدَ بِآالِ فِي الرَّعَونَ وََّذينَ مِنْ قَابَلِهِم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَّ عَلَم يَكُ مُوييرًا لِعَّتًَ أَعَمَهَا عَ قَوومٍِ حتىََّ يُوَييرُمَ بِأَمْ فُوسِجِ م وَأَن نَّر اللهََّ سميع كَدَأ بِآالِ فِ الرَّعَوونَ وََّذينَ مِ قَابلِجِم كَذَّبُوا بِآيَاتِِ رَِّهِم فََأَهْ لكك نَّهُون بِذُنُوبِهِم وَأَورَقُونَأَلَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَامِ بِيَدِ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّكُونَ فَإِمَّا تَسْكُونَ وقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إِلَيْهِمْ عَلَا سَوَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا 119. 110. 111. 112. 113. 114. 114. تِم وَمِر الرِبَطِ الخَيْلِ تُْرهِبُونَ بِج عدُ وَض اللهِ وَعددُ وَكُم وَآ خَرينَ مِنْ دُهِب ل تَمَُكُم اللهُ يعلممكُم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلِنَفْسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْغَوْثُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخَ أو كفانا حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَيْتَ بِهِ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلْفَىٰ بِهِ مَن يا أَيوهًا النَّ بِي حَسُّكَ اللهَّ وَمَ التَّبَعَكَ مِنَ المُؤِنِين يَا أَيعَن النَّ بِيحَرغوِمُؤمِنينَ عَ الكِتَ وإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون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 إن أن يكون له أسرا حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لَمْ يُلَكِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَلَى الْعَنَابِ فَكُلُوا مِمَّا ظَلَمْتُمْ حَلَالًا اتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن فيه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 وَبَعْضَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وِلَايَتِهِمْ مِنْ فَأَنْصَرُكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 لَهَُّ وَُفِرَةُ وَرِز أُكَرم وََّذينَ آمنُ مِ بَعدُّ وَه جَعْرُوا وَجَغَدُ مَعَكُم فَأُلَائِكَ وَأُولُ لِأَورحعََامِ بَعَظُم أَولَ بِ بَعَظِم فِي كِتَ بِل إِنَّ اللهََّ بِكُلِّ شَيْي إِ